بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة الكرام يطيب لأسرة تسجيلات الإمام البخاري الإسلامية بمكة المكرر أن تقدم لكم الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق كل شيء فقدره تقديرا وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله إمام الأنبياء وخاتم المرسلين بعثه ربه بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فيا أهل الإيمان هذه الليلة المباركة ليلة الجمعة ليلة أنس تأنس فيها قلوب المحبين لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وما لها لا تأنس وهي تستمتع في مثل هذه الليلة من كل أسبوع بالصلاة والسلام على من أحبته القلوب وأنست بذكره الأفئدة واشتاقت إلى لقائه وكم سألت ربها أن تغفر بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه ليلة الجمعة الليلة التي تجد فيها قلوب المحبين مساحة اوسع بإقبالها بكثرة الصلاة والسلام على الذي حثهم على كثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم وهو القائل أكفر من الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة ليلة الجمعة ليلة زهراء قمراء مضيئة مشرقة يجد فيها المؤمن أعمالا صالحة تزيده قربا من ربه وهو فوق ذلك يجد فيها أيضا مجالا ليكون أكثر قربا من نبيه صلى الله عليه وسلم وهو يكثر الصلاة والسلام عليه في ليلة كهذه وفي يوم عظيم كيوم الجمعة أما إن كثرة الصلاة والسلام على رسول الله يا أمة الإسلام ليست مجرد ذكر نستكثر به عملا صالحا ونغترف به من الحسنات بل هو ذلك وفوق ذلك هو باب كبير نغترف به من رحمه أكرم الأكرمين فلكل عبد صلى على نبيه صلى الله عليه وسلم عشر صلوات من ربه سبحانه وتعالى وكلنا ذاك العبد الذي يقل أو يستكثر في ليلة عظيمة كليلة الجمعة وما أن تنقضي ليلة الجمعة إلا والناس أحد رجلين فإما كثير الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم عظيم التقلب في رحمات الله بكثرة ما حاز من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وآخر مفرط قصر كثيرا ونسي كثيرا وشغله الشيطان كثيرا فلم يظفر إلا بمرات معدودات ذاك أبدا لم يصب قوله صلى الله عليه وسلم اكثروا اكثروا إن الكثرة تعني أن يقبل أحدنا يلهج صلاه وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافعه ذلك الحب الذي امتلأ به القلب دافعه ذلك الموقف العظيم الذي يذكره يوم يلقى الله وهو بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجو الفوز بالشفاعة ويأمل اللحاق بذلك الركب العظيم وأن يكون في السابقين ممن يدخل في صحبة إمام الأنبياء وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم أكثرنا صلاة عليه صلى الله عليه وسلم هو أوفرنا حظا بهذه المعاني يا كرام وأسعدنا أيضا بذلك الخير العظيم والفوز الكبير والأجر المتوافر هو أيضا أوفرنا حظا بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما إن مجلسا كهذا ما زلنا نقلب فيه الصفحات في شمائل المصطفى صلوات الله وسلامه عليه في أخباره في عظيم حقوقه على الأمة وكان بين ذلك مدخل ما زلنا نخط أبوابه بابا بابا في الحديث عن مكانته بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام عند رب العالمين والحظوة والمنزلة الرفيعة والقدر العظيم الذي بوءه إياه أكرم الأكرمين وخالق الأولين والآخرين أن يكون عبد من عباد الله في منزلة عظيمة عند الله فإن لذلك دليل دلالة كبيرة عباد الله أن يكون أحدنا معظما ما عظم الله وأن يكون مقدرا ما رفع الله قدره وأن يكون محسنا منزلة ما عظم الله شأنه أما إن نبينا صلى الله عليه وسلم بشر لا كالبشر وإمام هو خاتم النبيين ورسول هو سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم ونحن إنما نشعر بحفاوة في هذه الأمة وبحظوة ومكانة بنبينا وبديننا وبكتابنا فحتى تكون لنا المنزلة العظيمة بمنزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام حق لنا والله أن نكون أكثر تبصرا بعظيم مكانته عند ربه ونحن نقرأ كلام الله وكم نستمع إلى الآيات في كتاب الله التي تحدثت عن منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك هو ما كان ولا يزال يمر بنا من كلام الإمام القاضي عياض رحمه الله في أول أبواب الكتاب وهو يلتقط من آيات كتاب الله الكريم تلك المواضع التي فيها هذا الذكر العظيم لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم يراد بذلك يا كرام أن نصل إلى أمرين اولهما أن نعلم حقيقة قدر هذا النبي الكريم بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام وأن نصل إلى تعظيم من عظم الله فإذا كانت هذه منزلته عند الله فما هي منزلته عندي وعندك في قلبي وقلبي وأي مكانة هي التي يجب أن يكون لها في القلوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قلب كل مؤمن ومؤمنة من أمته صلوات الله وسلامه عليه وأما الأمر الآخر فنحن نخطط طريقا واضحا قصيراً لم تراء فيه ولا عوجاج نقترب من ربنا بقربنا من موضع رسولنا صلى الله عليه وسلم نحث الخطا نشد العزائم نقدم النفوس نحن نتسابق نتتابع في طريق عظيم طريق السنة على صاحبها أفضل الصلاة والسلام نتعرف مواضعها كيف كان يختط هذه الحياة صلى الله وسلامه عليه في طعامه وشرابه ولباسه ومنامه واستيقاظه في عبادته لربه في تقربه في, في معاملته في كل شأن من شؤون حياته إن العبد كلما اقترب من سيرة نبيه عليه الصلاة والسلام تبصر بمزيد من مواضع السنن فكان ذلك أدعى ولا شك أن يكون أكثر الناس توفيقا أيضا للاستنان برسول الله صلوات الله وسلامه عليه في منتهى جلسة الجمعة الماضية ليلة الجمعة الماضية مازلنا في الفصل الذي جعله المصنف رحمه الله في قسمه سبحانه وتعالى بقدر نبينا صلى الله عليه وسلم ومضى في ذلك آيات منها قوله تعالى لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون ومضى أيضا قوله سبحانه وتعالى ياسين والقرآن الحكيم وقوله سبحانه طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وكان قد وقف الحديث في قسمه سبحانه وتعالى في سورة البلد لا أقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد ولما أقسم الله بمكة البلد الحرام وموضع قبلة المسلمين وبيت رب العالمين جعل سبحانه وتعالى هذا القسم بهذا البلد محفوفا بمقام رسولنا صلى الله عليه وسلم فيه فقال وانت حل بهذا البلد فزاد هذا البلد تشريفا وتعظيما حله ومقامه بأبي وأمه وصلوات الله وسلامه عليه فكان لهذا البلد بحلول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه منزلة كبيرة تبوء شرف القسم الإلهي بهذا البلد فقال لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وفي قوله ووالد وما ولد إن تجاوزت العموم في اللفظ أنه يشمل كل والد وكل ما يلد فإن المعنى المخصوص الذي أومأ إليه كثير من أهل العلم أن الوالد هنا إبراهيم عليه السلام إمام الأنبياء وانما ولد ذريته وفيهم إسماعيل جد محمد عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام فيعود الإيماء مرة أخرى إلى منزلته صلوات الله وسلامه عليه مرتبطا بهذا البلد الذي تتفيأون ظلاله هذه الأيام في رحاب بيت الله الحرام إن هذا القسم وما سبق من الآيات فيه إشعار بعظيم المنزلة التي كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت في قسم وأكثر من كتاب الله الكريم نكمل ما بقي في هذا الفصل من الآيات لننتقل إلى الفصل الذي يليه في قسمه تعالى له ليحقق مكانته عنده صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله واصحابه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستبعين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم قال, قال القاضي, قال القاضي عياض رحمه الله تعالى في كتابه التعريف بحقوق المصطفى الشفى بالتعريف بحقوق المصطفى وقال تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه قال ابن عباس رضي الله عنهما هذه الحروف اقسام أقسم الله تعالى بها هذه الحروف أقسام أقسم الله تعالى بها وعنه وعن غيره فيها غير ذلك وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله الألف هو الله تعالى واللام جبريل والميم محمد, محمد عليهم السلام وحكى هذا القول السمرقندي ولم ينسبه إلى سهل وجعل معناه الله أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه وعلى هذا الوجه الأول يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه ثم فيه من فضيلته قران اسمه باسمه نحو ما تقدم نعم هذه كما تقدم في مجلس ليلة الجمعة الماضية فيما يتعلق بتفسير الحروف المقطعات في أوائل السور وهي كما تقدم أربعة عشر حرفا جاءت في كتاب الله وصدرت بها بعض السور في القرآن نحو ألف لام ميم ونون وصاد وقاف وحاميم وياسين وأمثالها هذه الآيات تفاوت أهل العلم سلفا وخلفا في تبيين المراد منها ذلكم أن كتاب الله الذي أنزل بلسان عربي مبين أنزل تحديا للعرب وهم أمة اللسان والفصاحة والبيان فكان هذا اللون من الآيات في القرآن فيه قدر عظيم من إقامة الحجة على العرب وإعجازهم أن يأتوا بمثله أو بصورة منه فذهب قائفة من أهل العلم إلى أن هذه الحروف هي رموز لمعان أريد بها على سبيل الاختصار والإيجاز والإعجاز الإلماح إلى معان يتفاوت أهل العلم في إدراكها فيما ذهب كثير من المحققين عن الإمساك في تفسير مثل هذه الحروف وإكال علمها إلى الله فيقال في تفسيرها الله أعلم بمرادها لكنها جاءت أيضا على نحو من الإعجاز الذي تحدى القرآن به العرب أن يأتوا بمثله فإن العرب على فصاحتها العظيمة وبلاغتها الوافرة شعرا ونثرا فإنها ما عهدت في لسانها أن يتكلم كائن متكلمها ويقول قائلها حروفا مفردة في خطابه فلا يعهد لا في شعر ولا في نثر أن يقال نون وصان وقاف وألف لام ميم فجاء القرآن بهذا المنحى بأسلوب جديد ما عهدته العرب فكان أيضا هذا أبلغ في التعجيز وعلى كل فماها هنا هو طرف من الذي مضى الحديث عنه في مجلس ليلة الجمعة الماضية يقول القاضي عيام رحمه الله قال ابن عباس في قوله ألف لام ميم ذلك الكتاب ولا ريب فيه أي مطلع سوره البقرة قال هذه الحروف أقسام أقسم الله تعالى بها وعنه يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن غيره فيها غير ذلك يعني في تفسيرها وبيان المراد منها قال سهل رحمه الله الألف هو الله واللام جبريل عليه السلام والميم محمد صلى الله عليه وسلم إذن هذا على منح إيجاد معاني لهذه الحروف وأنها رموز إلى معاني مختصرة مضمنة فيها فالألف هو الله واللام جبريل والميم محمد صلى الله عليه وسلم حكى هذا القول السمرقندي. وجعل معناه الله أنزل جبريل على محمد بهذا القرآن لا ريب فيه فعلى هذا الاتجاه يكون تفسير الآية هكذا قال وعلى الوجه الأول يحتمل القسم أن هذا الكتاب حق لا ريب فيه ومن فضيلته أن ذكر فيه اسمه مقرونا باسمه سبحانه وتعالى على نحو ما تقدم نعم. وقال ابن عطاء في قوله تعالى قاف والقرآن المجيد أقسم بقوة قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم حيث حمل الخطاب والمشاهدة ولم يؤثر, ولم يؤثر ذلك فيه ولم يؤثر, ل... ولم يؤثر ذلك فيه لعلو حاله يقول أقسم بقوة قلب حبيبه محمد صلى الله عليه وسلم أين القسم قاف والقرآن المجيد القسم هنا بالقرآن لكنه أراد ايضا على هذا الاتجاه تفسير قاف هنا بأنه قسم بقلبه صلى الله عليه وسلم فكأن المعنى وقلب محمد والقرآن المجيد فسر قاف هنا فيما ذكر ابن عطاء أن القسم هنا بقوة قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ما المقصود بقوة القلب هنا؟ قال احتماله للوحي وللخطاب وللمعجزات الكبار التي تحملها قلبه عليه الصلاة والسلام فلم يتأثر بذلك وما ذاك إلا لعلو حاله وعظيم منزلته صلوات الله وسلامه عليه كل ذلك كما أؤكد هو على الاتجاه الذي يرى أن لهذه الحروف المقطعات تفسيرا ومعنا مضمنا وعليه أيضا أقاويل عدد من أهل العلم كابن عباس وقتاده ومجاهد وغيرهم من كبار مفسري أمة الإسلام والاتجاه الآخر الذي يمتنع عن تفسير هذه الحروف هو ايضا مذهب طائفة من كبار أهل العلم سلفا وخلفا ويمسكون فيه عن تفسير مراد بهذه الحروف ويقال فيها الله أعلم بمرادها نعم قيل هو اسم للقرآن وقيل هو اسم لله تعالى وقيل جبل محيط بالأرض وقيل غير هذا نعم هذا في تفسير معنى قاف ذكر ابتداء قول ابن عطاء أن المراد به قسم بقوة قلب محمد صلى الله عليه وسلم ثم أورد المعاني الأخرى التي جاءت على السنه بعض أهل العلم قيل قاف اسم للقرآن وقيل اسم لله تعالى وهذا أيضا مأثور حتى عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقيل جبل محيط بالأرض وقيل غير ذلك فمهما تعددت فإن الإشكال أنه لا سبيل على إقامة دليل يثبت معاني أحد هذه الاحتمالات ومن ثم أمسك طائفة من المحققين عن الخوض في معناها وجعلوها موقولا إلى علم الله سبحانه وتعالى وقال جعفر بن محمد رحمه الله تعالى في تفسير والنجم إذا هوى إنه محمد صلى الله عليه وسلم وقال النجم قلب محمد صلى الله عليه وسلم هوى شرح من الأنوار وقال انقطع عن غير الله هذه سادسة الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله وفي هذا الفصل فانظرها هنا إلى أمرين أولهما كيف أنه جمع رحمه الله عددا من المواضع في القرآن التي قيل فيها إنها قسم بنبينا صلى الله عليه وسلم وثانيا جعل المقدم من هذه المواضع هو الأوفق والذي جعل أهل العلم فيه على القول الراجح فصدر الفصل بقوله لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون حيث نقل هناك إجماع المفسرين على أنه قسم بعمر نبينا صلى الله عليه وسلم فتدرج من المواضع التي يقوى فيها القول وينعقد الإجماع ويوشك الاتفاق على أن المراد به القسم برسول الله صلى الله عليه وسلم ثم تدرج فختم الفصل بالمواضع التي لك أن تقول يضعف فيها القول إنه قسم برسول الله عليه الصلاة والسلام لكنه لا يخلو من ذكر بعض أهل العلم في هذه المواضع أن المراد به القسم فأورده في الفصل لهذا المعنى هذه الآية السادسة والنجم إذا هوى المتبادر يا أحبة من هذه الآية والذي يفهمه كل عربي أنه قسم بالنجم الجرم المعروف في السماء الكوكب المضيء أقسم الله به إذا هوى إذا سقط فإن بعض النجوم يهوي وبعضه يرسل شهابا وبعضه يتحرك في السماء فأقسم الله به على الماية التي بعدها والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى لكنه أوردها هنا عن جعفر بن محمد أن المراد بالنجم هنا محمد صلى الله عليه وسلم والنجم أي رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا هوى يعني إذا انشرح صدره من الأنوار ليس هذا صرفا لللفظ عن المعنى فإن هوى يأتي مضارعه من هوى يهوي وهو السقوط من أعلى وهو الذي فسر به النجم المضيء والنجم إذا هوى عندما يهوي إلى الأرض ويأتي هوى ومضارعه يهوى يهوى يعني يحب الشيء ويهواه ويتعلق به قلبه والنجم إذا هوى يعني إذا فسر المراد أن النجم هنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمعنى إذا هوى قلبه وتعلق بنور الوحي فأضاء له صدره قال ومعناه إن قطع عن غير الله فيشرق الصدر إذا اتصل بالله ويعظم أيضا أنواره إذا اتصلت بنور الوحي وهذا المعنى كما قلت لا يزال هو الاضعف في السياق وليس الراجح الذي يتبادر إلى الأذهان والذي عليه أكثر المفسرين والعلم عند الله وقال ابن عطاء رحمه الله تعالى في قوله تعالى والفجر وليال عشر الفجر محمد صلى الله عليه وسلم لأن منه تفجر الإيمان هذه آخر الآيات في هذا الفصل القسم بالفجر في سورة الفجر والفجر وليال عشر أيضا هذا غير المشهور وغير المعروف بين أهل العلم وغير الذي عليه الأكثر عندما يفسرون الفجر بزمان الفجر المعروف وهو الصبح وأن الله أقسم به ثم على خلاف بين أهل العلم هل المراد الفجر الزمان من حيث هو في كل الأيام أم المراد به فجر يوم النحر على وجه الخصوص أم فجر يوم عرفة لاتصاله بقوله وليال عشر هذه أقاويل متقاربة لكنها تشترك في أن الفجر المراد هو الزمن المعلوم الذي أقسم الله تعالى بأجزاء منه في عدة مواضع من كتاب الله أقسم الله بالفجر وأقسم بالعصر وأقسم بالضحى هذه مواضع من الزمن جاء القسم بها تنويها وتشريفا ورفعة للقدر كما تقدم هذا المتبادر والذي عليه الأكثر لكنه ساق عن ابن عطاء معنى ها هنا أن الفجر هو محمد صلى الله عليه وسلم قال لأن منه تفجر الإيمان فأخذ فيه دلالة اللغة لأن الفجر الذي هو الصبح إنما سمي فجرا لانفجار ضوء النهار بعد ظلام الليل فكأن انفجارا ما أصاب الكون حتى تجل الظلام وتبدد وانتشر الضياء وعم النور فسمي الفجر فجرا لهذا المعنى فاستعير هذا المعنى في هذا القول قيل والفجر أي فجر الكون في الحدث الذي انبثقت منه أنوار الهداية حتى بددت ظلمات الجاهلية هو بعثته صلى الله عليه وسلم فحمل المعنى في هذا القول على أن المراد بالفجر هو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتأتى عندئذ القول بأنه موضع أقسم الله فيه برسوله صلوات الله وسلامه عليه وإن كان المشهور والراجح وما عليه الأكثر خلاف ذلك والله أعلم قال القاضي أبو الفضل يحصبي رحمه الله تعالى الفصل الخامس في قسمه تعالى جده له ليحقق مكانته عنده قال جل اسمه الفصل الخامس في قسمه تعالى جده تعالى جد ربنا ومعنى تعالى جد ربنا الجد العظمة وأنت تقول وتعالى جدك ولا إله غيرك في دعاء الاستفتاح فالجد العظمة والمكانة ومن اللطيف في هذا المعنى ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث أنس رضي الله عنه قوله كان الرجل إذا قرأ البقرة وآل عمران يعني كان الرجل من الصحابة إذا حفظ هاتين السورتين العظيمتين وهما الزهروان والغيايتان فإذا حفظ قال كان الرجل إذا قرأ البقرة وال عمران جد فينا يعني عظم قدره وفي روايه اخرى ايضا عند احمد في المسند كان الرجل اذا قرأ البقرة وال عمران يعد فينا عظيما فالجد هنا العظم قسمه تعالى جده تعالى جد ربنا وتعاظم وتبارك قسمه سبحانه له والفصل الذي انقضى قبل قليل قسمه سبحانه وتعالى به بعظيم قدره صلوات الله وسلامه عليه فثمت ثمت توافق واتصال وثيق بين الفصلين مع فارق جوهري الفصل الذي سبق في قسم الله برسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الفصل في قسم الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم لإثبات مكانته عنده إذا هذا فصل سيورد فيه القاضي عياض رحمه الله لونا لطيفا ومواضع أخرى من كتاب الله فيها قسم أقسم الله تعالى به باشياء من خلقه لكن المقسم عليه شيء يتعلق بعظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم فكم في كتاب الله يا أحبة من الآيات التي أراد الله فيها إثبات عظيم مكانة نبيه صلى الله عليه وسلم فكان ذلك على سبيل التوكيد بقسم إلهي يقسم ربنا وله أن يقسم بما شاء كيف شاء جل في علاه يقسم ليقول للأمة إن نبيه صلى الله عليه وسلم عظيم القدر والمكانة عنده صلوات الله وسلامه عليه إذا هذا فصل في قسمه تعالى جده له أي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ليحقق مكانته عنده ها هنا جملة من المواضع القرآنية فيها عدد من الآيات إثبات لمكانة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاسمع رعاك الله نعم قال رحمه الله تعالى قال جل اسمه والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولا سوف يعطيك ربك فترضى الم يجدك يتيما فآوا ووجدك ضالا فهدا ووجدك عائلا فاغنى فامم اليتيم فلا تقهر واما السائل فلا تنهر واما بنعمه ربك فحدث نعم سوره الضحى التي يحفظها فينا الصغير قبل الكبير ونسمعها كثيرا خلف ائمتنا في الصلوات ونقرا بها كثيرا وهي من قصار المفصل في كتاب الله بل قيل هي مطلع المفصل القصير في القرآن من الضحى إلى الناس هذه السورة من بين المواضع في القرآن التي تناولت مكانة المصطفى صلى الله عليه وسلم تأتي سورة الضحى من بين سور القرآن المبينة لمكانة رسول الله عليه الصلاة والسلام درة متلألئة وقلبا نابضا في سورة الضحى تجد حفظك الله همسا دافئا وتجد فيها ايضا حنانا يتدفق وعنايه عظيمه برسول الله عليه الصلاة والسلام في سوره الضحى لطف عظيم من الرب العظيم بالنبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه فيه احتواء لقلبه العظيم فيه تطيب لمشاعره فيه تلطيف لخواطره صلوات الله وسلامه عليه سوره الضحى كل آية فيها نابضه بهذا القدر العظيم منذ القسم الذي استفتحت به السورة والضحى والليل إذا سجى أقسم الله بآني من آناء الزمان أحدهما في الليل والآخر في النهار لكن كلاهما هو الزمن الذي يكون اصفى أوقات الليل وأوقات النهار فالليل وليس أوله إنما الليل إذا سجى إذا أرخى سدوله وانتشر الظلام وسكن الكون هذه لحظة يقسم فيها الله كما أقسم بالضحى الذي هو مطلع النهار وبداية انتشار الضياء حين يتنفس الصباح بذكر الله وتنطلق الخلائق تبحث عن رزق الله فانظر إلى الزمن الذي أقسم الله به تجد أنه أيضا يتضمن لطفا من بين أناء الزمان وأوقاته يؤتى بهذين الزمانين لمناسبة الموضوع الذي تضمنته السورة والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا والله لا تكاد تجد موضعا في كتاب الله يلمس فؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ويحيطه بقدر عظيم من اللطف والإكرام والمودة والإنعام كما تجد في هذه الآيات خصوصا إذا علمت أن السورة إنما نزلت بعدما أبطأ الوحي عنه صلى الله عليه وسلم وفتر وانقطع مدة فطفق بعض المشركين يسخر ويهزأ برسول الله عليه الصلاة والسلام ليقول قائلهم قد هجرك ربك ويقول آخر قد ودعك وقلاك يعني أبغضك ويقول آخر ما نرى شيطانك إلا قد هجرك وأمثال هذا من السخريات التي نعلم كم هي جارحة في النفوس البشرية وكم هي مؤلمة في قلب عظيم امتلأ اتصالا عظيما بالملكوت الأعلى فيأتي هذا السياق القرآني بهذا الإيقاع وبهذه المعاني التي هي في غاية اللطف كما ترى لا في الألفاظ التي سيقت بها الآيات ولا في المعاني التي تضمنتها أعظم ما يكون فوالله كم مرة قرأت حفظك الله سورة الضحى وكم مرة سمعتها من قارئ سواك وكم نحفظها لأطفالنا وصغارنا صدقا كم مرة شعرنا أنها آيات وسورة عظيمة فيها لطف عظيم من الرب العظيم بالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم كم مرة آنست أفئدتنا آيات هذه السورة ونحن نقرأها أو نستمع إليها تونس فؤادنا نحن لما؟ لأنها اناس لفؤاد المصطفى عليه الصلاة والسلام فنفرح لعلمنا أنها آيات تنزلت من فوق سبع سماوات وفيها القدر العظيم من المعاني الكبار التي أرادت إثبات هذا المعنى العظيم مكانة سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم والله ما كانت الآيات مجرد إسكات لأفواه قريش الساخرة آنذاك فحسب لكنها انطاق يسمع الكون إلى يوم القيامة أن النبي صلى الله عليه وسلم عظيم القدر عند ربه اسمع ربه وهو يقول ما ودعك ربك وما قلا وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والله إنها لآيات تملأ القلب سرورا وابتهاجا وانسا أن يكون خالق الخلق ورب العالمين وإله الأولين والآخرين يتولى بذاته العليه قلب عبد من عباده مباشرة بهذا القدر العظيم من الملاطفة والاحتواء والتطيب. وملء هذا الفؤاد العظيم بهذا المعنى الكريم تالله ما هو الا لمكانة عظيمه ولرساله جليله ولمنزله رفيعة تانس افئدتنا ايها المسلمون بمثل هذا السياق لانها رفعه لمنزله نبينا صلى الله عليه وسلم ورفعه منزلته رفعه لامتنا لعلمنا انه والله ما اتاه الله صلى الله عليه وسلم ما اتاه الله فضلا ولا منزلة ولا شرف ولا مكان إلا جعل ذلك لامته صلى الله عليه وسلم فنحن والله أحظى وأسعد من يجد في مثل هذه المواضع في شريعة الإسلام موئلا عظيما لرسول الله عليه الصلاة والسلام ما ودعك ربك وما قل أهي مجرد دفع لتهمة تداولتها ألسنة كفار قريش يمكن أن تقول هذا لكنها في المعنى الأعمق والأبعد والأكبر أن الله عز وجل الذي تولاه قبل النبوة فهياه واصطفاه وجعل له من الإرهاصات قبل أن يكون نبيا فحفظه وسلمه وأحاطه بعنايته قبل أن يكون نبيا فبالله ما الظن به بعد أن اصطفى للنبوة وأنزل عليه الوحي ولا الآخرة خير لك من الأولى ثم يستمر هذا الإكرام الإلهي ليقول له ربه ولسوف يعطيك ربك فترضى والله لو قال لنا عظيم من العظماء وملك من الملوك وثري من الأثرياء وغني من الأغنياء لسوف أعطيك حتى تقنع وما تطلبه فهو مجاب وما سألته أعطيتك لشعرت أنك ملكت الدنيا بما فيها فكيف إذا كان الغني الكريم رب العالمين يقول لعبد من عباده ولنبي من أنبيائه ولسوف يعطيك ربك فترضى ما الذي يرضيه صلى الله عليه وسلم والله ما بحث في حياته التي امتدت ثلاثا وعشرين سنة في النبوة ما بحث عن حظ نفسه قط لا في طعام ولا شراب ولا لباس ولا سكن إنما حمل هم أمته ونحن نوقن أنه لا يرضيه إلا أن تدخل أمته الجنة عاش رؤوفا رحيما يقودها ويخرجها من الظلمات إلى النور وسيكون معها حتى يوم الحشر وهو يذود عن أمته ويقول يا رب أمتي أمتي فإذا طرق باب الجنة إنما يسوق أمته صلى الله عليه وسلم لتكون أول الأمم دخولا فكم نحن أصحاب حظوة وكرامة بهذا النبي العظيم صلوات الله وسلامه عليه لتعلم عبد الله أنه حيثما وجدت موضعا في شريعة الإسلام فيها رفعة لقدر نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه والله حق لنا أن نفرح بها بل وأن نطير بها سعادة وعنسة لعلمنا أن شرفه شرف لنا وأن رفعة مكانته فخر لنا وأن عول ومنزلته أيضا إنما يعود بكل الخير لنا فنحن إنما نحمل هذه المعاني لأنها في كتاب الله آيات تتلى إلى يوم القيامة على أفواه الصغار والكبار تستمعها الآذان تأنس بها القلوب تقع موقعها في الأفئدة المؤمنة لتقف بعد ذلك على قاعدة صلبة إذا كان هذا القدر العظيم لإمام الأنبياء وخاتم المرسلين وحبيب رب العالمين صلوات الله وسلامه عليه وينزل فيه ربه آيات بوحر من فوق سبع سماوات ينزل بها جبريل عليه السلام اعلاء لمكانته ورفعه لمنزلته وتعظيمًا لشانه صلوات الله وسلامه عليه يبقى السؤال الأكبر فأي منزلة له في قلبي وقلبك وأي مكانة أحللناه عليه الصلاة والسلام في القلوب والأفئدة؟ وما الذي يجب أن يكون محله والمبوأ له في قلبي وقلبك عبد الله؟ والله إن لم يكن له المكان الأعظم والمحل الأسمى والمرتبة الأشرف فإننا لم نفقه بعد مثل هذه الآيات من كتاب الله وما وعين تماما عظيم قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم نعلم بعد ما الذي يجب أن نعيشه في قلوبنا حبا ووفاء وصدقا في الإيمان والطاعة والاتباع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه إذا هذا هو أول المواضع في الفصل الذي خصه المصنف رحمه الله لذكر الآيات التي أقسم الله فيها لنبيه صلى الله عليه وسلم من أجل بيان مكانته وتحقيقها عنده سبحانه وتعالى نعم قال القاضي رحمه الله تعالى اختلف في, في سبب نزول هذه السوره فقيل كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل لعذر نزل به فتكلمت امراه في ذلك بكلام نعم وجاء ذلك في رواية أخرجها الشيخان البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى من حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال اشتكى رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى يعني مرض أو تعب فلم يقم ليلة أو ليلتين يعني لم يقم يصلي من الليل كما هو دأبه وشأنه عليه الصلاة والسلام فقالت له امراه يعني من قريش قيل هي مرأة أبي لهب أم جميل وقيل غيرها فقالت لهم رأة إني لأرجو أن يكون شيطانك قد تركك وفي هذا من الهزء اولا والسخرية وفيه من العناد واستمرار التكذيب ثانيا وفيه أيضا من الاذى العظيم لفؤاد سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وأخرج مسلم أيضا نحوه فقال نزلت هذه السورة بعدما صدرت هذه المقالة إثرى انقطاعه عليه الصلاة والسلام عن قيام الليل مدة بسبب مرضه وشكواه صلوات الله وسلامه عليه وقيل بل تكلم به المشركون عند فترة الوحي فنزلت هذه السورة نعم وجاء هذا أيضا عند البخاري ومسلم كذلك من حديث, من حديث جندب وغيره قال أبطأ جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال المشركون قد ودع محمد يعني ودعه الله ودعه ربه يعني هجره وانقطعت نبوته وانتهت قصته قال فأنزل الله هذه السورة وعند البخاري بلفظ احتبس جبريل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة ابطا شيطانه فنزلت هذه السورة وعلى كل فأنت ترى أن سبب نزول السورة كما ثبت في الصحيحين وغيرهما أنه انقطاع الوحي أو انقطاع قيامه عليه الصلاة والسلام وفي كلتا الحالين تسلط الصفهاء من كفار قريش بألسنتهم طعنا واذى في رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي الوحي الذي نزل عليه من ربه فجاءت الآيات بلسما شافيا ويدا حانية ونبضا متدفقا بهذا الاحتواء وهذا التطيب لقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام ليقسم له ربه أنه ما ودعه وما قلاه نعم قال القاضي الإمام أبو الفضل رحمه الله تعالى تضمنت هذه السورة من كرامة الله تعالى له وتنويهه به وتعظيمه إياه ستة وجوه الأول القسم له عما أخبره به من حاله بقوله تعالى والضحى والليل إذا سجى أي ورب الضحى وهذا من أعظم درجات المبره نعم أول وجوه التعظيم في ها هنا أن الله اذ أراد أن يخبر عن مكانته عليه الصلاة والسلام عنده سبحانه وتعالى أقسم له على هذه القضية وكلنا يعلم أن ربنا لا أصدق منه سبحانه ومن أصدق من الله حديثا ومن أصدق من الله قيلا ومهما قال ربنا فإنا والله مؤمنون مصدقون وليس كلام ربنا بحاجة إلى قسم من أجل أن نؤمن ونصدق به معشر البشر لكن القسم يضفي على المقسم به جلاله وهيبه وتعظيما وهذا المقصود ولو كانت الآية نزلت ابتداء يا محمد ما ودعك ربك وما قلاك لتحقق المراد فما وجه القسم إذن؟ وجه القسم تعظيم وتأكيد لهذه القضية العظيمة فإذا يقسم ربنا سبحانه فإنما هو تنويه وتعظيم وإشعار بجلالة المقسم عليه وهذا هو المقصود في قوله والضحى والليل إذا سجى قال القاضي عياض رحمه الله أي ورب الضحى على أن المحذوف هنا هو رب الضحى والرب من أجل أن يكون القسم بالرب ولا حاجة إلى هذا لأنه لربنا سبحانه أن يقسم بما شاء فيقسم ربنا ببعض مخلوقاته فيكون القسم حقيقة هنا بهذا الجزء من الزمان وهو الضحى مطلع النهار وأوله قال بعض المفسرين وفي اختيار الضحى تحديدا من بين فترات النهار لهذا القسم الملائم لمعنى السورة ولا تنسى أن معنى السورة عاطفة من الدفء والحنان تحيط بقلب رسول الله عليه الصلاة والسلام تثبت عناية ربه به وعدم هجرانه وعلو منزلته هذا اللون من المعنى يناسبه جزء من النهار هو الضحى قالوا واللطيف في اختيار هذا الجزء من الزمان تحديدا أنه مطلع النهار المستمر في صعود وارتفاع فإن شمس الضحى ما تزال ترتفع وتصعد حتى تتوسط السماء وفيها تضمين وإشعار أن شأن المقسم عليه وهو منزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كانت الأيام في بداية البعث بمكة أنه لا يزال أمره وشأنه في علو وصعود وارتفاع كما هي شمس الضحى وفيه معنى آخر لطيف أن الضحى من بين فترات النهار وهو ابتداؤه الذي يجمع بين ضياء الكون وانتشار الإشراقة مع عدم حرارة الشمس وقسوتها ووهجها بخلاف ارتفاع النهار إذا توسطت الشمس كبد السماء أو قبل الزوال أو بعد الزوال، فكان هذا الزمان تحديدا الذي ينتشر فيه الضياء مع عدم حرقة الشمس وحرارتها، وهو أيضا متضمن لنور الرسالة والنبوة الذي سيعم الكون وينتشر في الآفاق. وهو الذي سيكون نور هداية يقود الناس يقود الناس بالرحمة بالوحي الذي بعث به المصطفى عليه الصلاة والسلام ويقود منحو نحو جنة عرضها السماوات والأرض نعم قال رحمه الله تعالى الثاني بيان مكانته عنده وحظوته لديه بقوله تعالى ما ودعك ربك وما قال أي ما تركك وما أبغضك وقيل ما أهملك بعد أن اصطفاك الوجه الثاني من وجوه التعظيم التي تضمنتها سورة الضحى أن الله يقول له صراحة يا محمد ما ودعك ربك وما قلى يعني لا تلتفت إلى ما يقوله هؤلاء الصفهاء ودعه ربه قلاه ربه ان انقطع عنه الوحي ما ودعك ربك وما قلى يا محمد ربك كما تركك ولا أهملك قبل النبوة فكيف الظن به بعد أن اصطفاك نبيا كيف كان شأنه قبل النبوة عليه الصلاة والسلام أما مات ابوه قبل أن يولد أما ماتت امه قبل أن يتنعم بصحبتها ورفقتها أما حرم حنان الابوين ثم اواه جده فلم يتمتع بسيادة جده التي كانت ترفرف راياتها بين العرب ثم انتقل إلى رعاية عمه أبي طالب هذه العناية الإلهية التي أدركت اليتيم في مطلع حياته وهيأت له ذلك المعنى العظيم الذي يرتقبه لما وصل سن الأربعين صلوات الله وسلامه عليه هذه العناية الإلهية العظيمة شق صدره لما كان يسترضع في بني سعد فأتاه جبريل فطرحه فشق صدره فأخرج المضغه فغسلها بطست من ذهب بماء من زمزم ثم أعاده فالتأم صدره ما هذه العناية كل وجوه العناية التي تقرأها وتتعلمها في السيرة النبوية قبل أن يكون نبيا وعصمه الله تعالى له أن يركع لوثن أو يسجد لصنم أو يطوف بحجر هذه العصمه الإلهية والعناية الربانية والإحاطة العظيمة به قبل أن يكون نبيا اي ظن أي ظن أن يتحول الأمر بعد اصطفاء النبوه والرساله لينقلب إلى هجران وقلي وبغض وترك ووداع حاشا فهذا السياق يملأ الصدر يقينا والذي ينزل عليه الوحي رسول الله عليه الصلاة والسلام والقلب العظيم الطاهر صلوات الله وسلامه عليه مكلوم بتلك العبارات التي يجسيء بها كفار قريش إلى مقامه عليه الصلاة والسلام فتنزل الآية والله كم فيها من البلسم الشافي وكم فيها من تطيب الخاطر بل كم فيها من رفعة المكانة وعلو المنزلة لما يقول له ربه ما ودعك ربك ولو أردت أن تتقرب لك الصورة فإن إنسانا عظيما يمتلئ قلبك بحبه لو حصل بينك وبينه شيء ما أشعر بالانقطاع أو بتغيير العلاقة كم يضطرب فؤادك وكم تحزن لذلك فكيف سيتبدد ذلك فيذهب هباء منثورا لو أنه بادرك وتحدث إلي وقال لك والله ما زلت احبك كم تشعر بعظيم العاطفه التي تضرب امواجها في حنايا القلب وتصطدم ايضا بجوانب الصدر وانت تشعر أنك لا زلت لا زلت في دائرة المحبة وهذا المعنى الكبير الذي يأتي من غير مقارنة بحب الله جل جلاله لعبد من عباده ليثبت له ربه فيقول ما ودعك ربك وما قلى بل ويقسم على القضية في قوله والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما نعم قال رحمه الله تعالى الثالث قوله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى قال ابن اسحاق أي أي ما آلك في مرجعك عند الله أعظم مما أعطاك من كرامة الدنيا وقال سهل رحمه الله أي ما دخرت لك من الشفاعة والمقام المحمود خير لك مما أعطيتك في الدنيا انظر معي كيف يتتابع السياق القرآني في تطيب خاطر القلب النبوي وفي إحاطته بالعناية واللطف والرعاية كيف أنه أثبت له أولا استمرار المحبة والاصطفاء ما ودعك ربك وما قل ويتصاعد هذا في وتيرته درجة ليقول له ربه ولا خير لك من الأولى لتعلم أن القضية ليست تفنيدا لشبهات بثتها أفواه قريش لكنها إثبات لمنزلة أعظم ما له عند ربه مكانته عند خالقه المنزلة العظيمة التي اصطفاه لها رب العالمين سبحانه وتعالى يقول وللآخرة يا محمد خير لك من الأولى قيل معناه للدار الآخرة يوم القيامة خير لك من هذه الدار الأولى بمعنى أنما ما خصك الله به وما له وما هيأك له وما حباك به في الدار الآخرة يوم تلقى الله خير من النبوة التي رفع بها قدرك بين العباد في الدار الدنيا وما الذي جعله الله له مدخرا في الآخرة الشفاعة الحوض، المقام المحمود كل ذلك لا يزال يا محمد لا يزال لك قدر مدخر عند ربك أعظم مما أوتيت إياه في الدنيا وقيل معناه ولا أي للحال الآخرة من أحوال الدنيا التي ستمر بك يا محمد خير لك من حالك الأولى التي مضت عليك في حياتك يعني تبشير له عليه الصلاة والسلام بارتفاع راية الدين وظهوره وعلو كلمته وانتشار ضوئه في العالمين وللآخرة للحال الآخرة يا محمد من بعثتك ودينك ورسالتك ونبوتك خير لك من الأولى خير من الحال الأولى التي أنت عليها الآن خير من حاله عليه الصلاة والسلام لا يزال في صدود قريش وإعراضها وتكذيبها بل وصدها عن سبيل الله يا محمد للآخرة التي تأتي أحوالها لاحقه خير لك مما أنت فيه الآن وما سيمر بك أما رايت أنه ليس مجرد تسليه للفؤاد المكلوم صلوات الله وسلامه عليه بل هو فوق ذلك بشارة يرفرف لها القلب سعادة وفرحا وأنسا أنما آل دعوته إلى عز وظهور وانتشار وأنما آل أمره عند ربه إلى مزيد من رفعة الشأن وعلو المكانة صلوات الله وسلامه عليه وللآخرة خير لك من الأولى نعم قال رحمه الله الرابع قوله تعالى ولسوف يعطيك ربك فترضى وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين والزيادة قال ابن إسحاق رحمه الله تعالى يرضيه بالفلج في الدنيا والثواب في الآخرة يرضيه بالفلج يعني بالفوز والظفر بالفوز بأحبابه والظفر على أعدائه يرضيه ربه سبحانه وتعالى بالظهور والانتصار والفوز بتحقيق المراد من رسالته ودعوته في الدنيا وبالثواب في الآخرة نعم وقيل يعطيه الحوض والشفاعة أما تأملت معي الآن أن السياق لا يزال يتتابع في تصاعد في إثبات مكانته العظيمة عند ربه ابتدع بقوله ما ودعك ربك وما قال ما هجرك ربك يا محمد وحاشا وما أبغضك وما قلاك ولا تركك والذي احتواك واعتنى بك ورعاك قبل أن تكون نبيا أو لا أن يعتني بك بعد أن أصبحت نبيا وحل عليك نور الوحي ثم قال له بعد ذلك ولا خير لك من الأولى إذا كانت القضية تسلية للفؤاد الحزين الذي آدته عبارات قريش فإن قوله سبحانه ما ودعك ربك وما قال كاف والله تمام الكفاية في تبديد كل حزن وزوال كل هم لكن السياق القراني يستمر وكلام رب العالمين يتتابع في النزول على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم يقول له ولا الاخره خير لك من الأولى يا محمد الآخرة لك عند الله أعظم مما أوتيت في الدنيا ولا يزال لك من الحظوة والكرامة أعظم مما بلغت ووصلت إليه والله إن القلب لا يزداد في صعود بأنس وانشراح وفرح واستبشار فتاتي الآية الثالثة التي تزداد على كل ذلك إلى آماد لا حد لها وأفق لا انتهاء له ليقول له ربه على سبيل الوعد ولسوف يعطيك ربك فترضى يسترضيه ربه بالوعد يا محمد إن كان هذا يحزنك فلك عند الله وعد محقق من أكرم الأكرمين أنه يعطيك ما يرضيك ولا يزال هذا الوعد الرباني نافذة أمل واستبشار ليس له عليه الصلاة والسلام بل لنا والله معشر امته نستبشر كلما قرأنا مثل هذه الآية وملؤ وأفيدتنا الشعور بما استقر في قلوب المؤمنين جميعا أنه عليه الصلاة والسلام لا يرضيه والله إلا أن تحل أمته في أعلى درجات الكرامة فإذا كان هذا هو الذي يرضيه فإن واثقون أنه لم يزل عليه الصلاة والسلام في شأن أمته حرصا وشفقة ورغبة في بلوغها أعلى المنازل يحمل هذا المعنى العظيم في فؤاده صلوات الله وسلامه عليه وإذا كان هذا المعنى قائما ومتحققا وهو محل يقين في صدورنا فإننا أمام استبشار لا حد له ونحن نقرأ قول الله له ولسوف يعطيك ربك فترضى إذا سيعطيه ربه ما يرضيه فمرحى لنا والله وبشرانا بوعد ربنا إعطاؤه لنبينا صلى الله عليه وسلم ما يرضيه ونحن نعلم أنه لا يرضيه إلا أن تكون امته في أعلى منازل الدنيا كرامة وعزة وفي أعلى درجات الآخرة شرفا وسؤددا وخربا من ربنا ليست آية تسلية وتوسعة على فؤاده عليه الصلاة والسلام فحسب بل لي ولك للأمة جميعا ونحن نملأ القلوب بهذا اليقين بوعد أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى وأن ربه ما يزال يكرمه وكرامته والله كرامة لأمته فافتح عينيك عبد الله لتعلم أن قدرا عظيما في القلب ينبغي أن يكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا واقترابا من سنته ومعرفة بأخباره واستمساكا بسيرته وحثا لاتباع خطواته خطوة خطوة لنكون أحظى بمثل هذه الكرامة أولانا بنيلها أقربنا من سنته أسعدنا بتحقيقها أقربنا أيضا من هديه وسيرته كلنا ذاك الرجل الذي يسعد والله يوم يلقى الله ليفوز بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لا تسعفنا الأعمال ولا ترتقي بنا الصالحات ولا تمتلئ لنا الصحائف بما يثقل الميزان لكن كرم الله والطمع في عطائه وفضله ونواله ثم المنتظر من شفاعة حبيب القلوب صلوات الله وسلامه عليه الذي تتسابق النفوس في هذه الدنيا على الاقتراب من سنته والاغتراف من سيرته وتمام الاقتداء بما أوحى إليه ربه سبحانه وتعالى هذا المعنى العظيم يا كرام كم نقرأه وكم نستمع إليه في آيات سورة الضحى ونحن نشعر أنها تسلية عظيمة وبشارات متتابعة وأنها رفعة كبيرة والله لنبينا صلى الله عليه وسلم وفي طيات ذلك رفعة لأمته وكرامة وأي كرامة نعم وهذه آية جامعة لوجوه الكرامة وأنواع السعادة وشتات الإنعام في الدارين والزيادة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 اي والله لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يرضى أحدنا لنفسه ما لا يرضاه رسول الله صلى الله عليه وسلم له؟ والله ما يرضى لك رسول الله بالبوار والخسران، فكيف ترضاه لنفسك عبد الله؟ يوم أن تنحط الهمم، فتتنازل عن الواجبات وتتساهل في المحرمات، يوم أن تهجر النفوس المؤمنة هدى سيد المرسلين صلوات الله وسلامه عليه. يقول علي رضي الله عنه وهو المقصود في كلام القاضي عيام عن بعض آل النبي عليه الصلاة والسلام ليس آية في القرآن أرجى منها ووجه ذلك كما قال لأن الله وعده ولسوف يعطيك ربك فترضى قال ولا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخل أحد من أمته النار نعم لا يرضى هو الذي أخبر عليه الصلاة والسلام لما قال لنا في مشهد من مشاهد يوم القيامة عندما يحال بينه وبين فئام من أمته فينطلق عليه الصلاة والسلام منافحا مدافعا شافعا فيقول يا رب أمتي أمتي ينطق عليه الصلاة والسلام لا يبحث عن حظ نفسه في ذاك المقام إنما عني وعنك عبد الله فيقول يا رب أمتي أمتي فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك فيقول عليه الصلاة والسلام سحقا سحقا إذا كان لا يرضى صلى الله وسلامه عليه لا يرضى لأحد من أمته أن يدخل النار فكيف يرضى أحد من أمته لنفسه بمثل هذا المقام بأن يجرف على نفسه من السيئات والمعاصي والفواحش والآثام أو التفريط في الواجبات أو الانتهاك لحدود ما حرم الله أو غشيان ما لا يرضى الله عز وجل أو انتهاك صروح التوحيد والانغماس في أحال الشرك والخرافات ما لا يرضى رسول الله صلى الله عليه وسلم به فكيف يرضى عبد لنفسه ما لا يرضاه له نبيه صلوات ربي وسلامه عليه هذا المأثور عن علي رضي الله عنه في قوله إنها أرجى آية في كتاب الله أو ليس في القرآن آية أرجى منها جاء مثل هذا المعنى على ألسنة عدد من الصحابة في تحديد بع مواضع من القرآن إنها أرجى ما يكون في كتاب الله كما صح أيضا في, في الترمذي عن علي رضي الله عنه قوله ما في القرآن آية أحب الي من قوله تعالى إن الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومثل هذا أيضا جاء عن عدد من السلف رحمة الله عليهم أجمعين في تحديد مواضع من كتاب الله إنها أرجى ما يكون يعني يتحقق فيها عظيم الرجاء بما فيها من عظيم رحمة الله منها حديث علي رضي الله عنه كما أخرج الترمذي ما في القرآن آية أحب إلي من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وأثر ابن مسعود رضي الله عنه لما قال ليس في القرآن أرجى من قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا وقال غيرهم ارجى آية لأهل التوحيد وهل يجازى إلا الكفور وقال غيره إن قد اوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى وقال بعضهم ارجى آية وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير وقال غيرهم كما ذكر ابن المبارك في آية قوله تعالى ألا تحبون أن يغفر الله لكم قال هذه أرجى آية في كتاب الله ولس مواضع متعددة يشيرون فيها إلى عظيم التعلق برجاء الله في بعض آيات القرآن والمعول على عظيم كرم الله تعالى ورحمته نعم. قال رحمه الله تعالى الخامس ما عده تعالى عليه من نعمه وقرره من آلائه قبله في بقية السورة من هدايته إلى ما هداه له أو هدايته الناس به على اختلاف التفاسير ولا مال له فأغناه الله بما آتاه أو بما جعله في قلبه من القناعة والغنى ويتيما فحدب عليه عمه واواه إليه وقيل آواه إلى الله وقيل يتيما لا مثال لك فآواك إليه وقيل المعنى ألم يجدك فهدا بك ضالا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 إلى منزلة رسول الله عليه الصلاة والسلام وما عليه الآيات العظيمات في هذه السورة سورة الضحى من عظيم الملاطفة وعظيم وعد الله له تعالى بكريم العطاء والمن والجزاء ووعده بأعظم الوعود وإحلاله أسم المراتب في الجملة سورة الضحى كما سنكمل في ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى فيها هذا المعنى العظيم في منزلة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحق لأحدنا وقد وعي شيئا من هذه المعاني قول القائل صلى عليك من اصطفاك لوحيه ما سبحت لجلاله الأفواه يا بر ما اسدي وما أبدي وما أثني وقد اثنى عليك الله املأ ليلتكم أيها الكرام بكثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم اجعلوها صلاة وسلاما تتحرك بها الألسنة وتنبض بها القلوب وتتحرك بها أوراق المحبة في الصدور لرسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يحملنا جميعا بكثرة الصلاة والسلام عليه إلى الاقتراب من سيرته وهديه والاستنان به في كل شأن من شؤون الحياة صغيرها وكبيرها فتلك والله عنوان السعادة في الحياة والبركة التي يمسي أحدنا عليها ويصبح في هذه الحياة ملأ الله أوقاتنا وأوقاتكم بركة وعمرها بطاعته وجعل ليلتكم هذه مباركة بكثرة الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم فاللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل يا رب وسلم وبارك على محمد كما أمرت أن يصلى ويسلم عليه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلاة وسلاما دائمين أبدا اللهم صل وسلم عليه وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم ارضى عنا معهم بعفوك وكرمك ومنتك يا أكرم الأكرمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين